يقول السائل ما قولكم في الشباب الذين يطعنون في الشيخ حمد سعيد رسلان والشيخ طرع الزهران سبق أن ذكرت هذا الأمر وبينت أن الواجب على السلفيين أن يهتموا بأنفسهم وأن يعني يجعلوا للشيطان مجانا للفرقة والاختلاف بين الإخوة الذين يجمعهم المنهج السلفي ومن كان وقع في كذب أو ظلم فعليه أن يتوب وأن يصلح حاله لا أن يستمر فيما هو فيه من المخالفة والتنافس وحب التصدر والترأس والتزعم وحظوب النفس لها دور كبير في خلافات بين بعض الشباب السلفيين في مصر للأسف الشديد يعني تجدهم على منهج واحد لكن ذاك يخطئ في, في مسألة فلماذا لا يذهبون إلى العالم ويقولون له هذا أخطأ فتودهوا فلا بأس يرجع أما أن يتخذ هذا ذريعة ووسيلة للطعم والتشفي والتشهير فهذا غلط وهذا لا يجوز وهذا للأسف هو الحاصل والله المستعان